شرح كتابي مختصر رياض الصالحين لما مما صدفه الميت باب النصيحه ام بابا باسي نصيحت دكات واتاء مشجاري باب النصيحه ام بابا باسي نصيحه ام مشجاري دكات كدبيت مصممم ام مشجاري كاذب وبرين خوي وفي دين الإسلام بلتلا أموشقاري مسلمان إرشادي يكتر بكان بخير وشاكردن ريتهاك بيكن لشان بدن هلو نقص يكتر بكان كم كانوا دوريان خل نقصة كان باب النصيحة زين انت فرمون أن النصيحة بذل النصح للغير نصيحة واتا نصيحة بكي بكسي غيري خود بذل وقتي بخشبي ديتي نصيحتي كسيت البكي غيري خوت خير البوي بيوت ومعناه ان الشخص يحب الخير للخيره الخيره لاخيه لان الشخص يحب لاخيه الخيره او كسيك نصيحتك هات شاكي دكا خير شاكيد يبو بري اخوي بويريب شندد اموجر دكات ارشاد دكات بوخير لبلوي نصيحت كل الاسلام دا يا ان الاسلام يجد ان الاسلام يجد ان الاسلام نفسي ان الاسلام يجد ان الاسلام يجد ان الاسلام يجد تو دشي بازار المسمنان اتويش بكري كازيدي تاع بازار مالك يبي يا او ماليزول بقيمه دراوي كفروشيت اغي له بازار يعني اللي هروي كي بري يان اللي سعي أقدرنيه، يان أجيل اللي معمله كي بازرر ما هو، لأنه الصحواتو بيبلي بالإمالة كي باي ودنيا، راسه من حزن بيدو بكرم، بس زعتره، نك هالي خلاتيه وغدر اللي بقيته، بيد بفرزه إزاني أو كابريمان بيو إزانيت هوايا، تاكل أصحاب فرمين، اللي بازرر بوم يكله مصمانشتي أكلشتي فروشت، بيمالة كي بيفروشته هو.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 تو وست اللي بتسيب رأي مسلم بكبير إسفادي لكه ودي قريت كتوبيد وتو أو ذكرت لا سر ولا يخوات على تهم أجوري أجل هيا يشج لما فكان مسلمان لا نصيحتي ما في سلام دعوتكي بكي ولكن لن تتحدث هو أو دي هي لدين الاسلام والمسلمين مميزاته بان الله كان يجب ان يكون الاسلام يجب ان يكون الاسلام يجب ان يكون الاسلام يجب ان يكون الاسلام يجب ان يكون الاسلام يجب ان يكون يكون هي كلا فرميت فرمية رزائي أخوائي بيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم بيعتهم لبيغمالي خواه ورق صلى الله عليه وسلم بايعتم دا بي بايعتم دا بيغمالي خواه بايعتم صلى الله عليه وسلم لسر أويك كوا سمع طاعمها بي بولاتي أموري خوم جو بيستو جو رايالي بي ببلا معروف وبيعتي لي ورجلتهم نصيحة البكام بوهم مسلمانك وتأجبي ناسي ياخدني ناسي ما مسلمانا مسلمان خدمة يعني خدمة دي ما دام مسلمان خيرت بوي بيوت شاكلت بوي بيوت راي باشي بشان بدأ أما نشان إيمانه نشان تقوى خالد الله جل ما مصى رحمتي خوي جوردي بنت أوزانة بريزة شن آياتك هنا ورجلين فرموديك إيه مش للمختصرة كده كما مصى مختصرة كده زناك يدري معاصر، شأن آياتك هنا و شأن فرموده، وهذا هندي كتركده هندي هنا وا، مش لم شأن آياته، لم شأن الباقي ما مصي زيكن، وهذا لوش تيجي قال الله تعالى، إخواني قرأ سبحانه تعالى. إنما المؤمنون إخوة إنما أداتي الحصرة وأنها فقط إيمان في بس المرحب فقط إيمان في هذا المرحب ما دام برهب برهب خير أبدا خيري بيوت لزيان دوري خاتوا كخير رائعي يويت إرادة خير رائعي ويست لدره دوري خاتوا الريباش البرشان ده نصيحة ذكر أم نصيحة علامة تو مسلمان وبرقه تظاني زيادة ناوية، انتنابي. زراعة ناوية، بإنسان أو هابد، خافر من المؤمنون إخوة، كبران رحمن من هاي بوياك، خيرية كان دوياك، لا خوشيك بجيران، لا ناخوشيك بجيران، شون براك اللي يقومي توش بتوجه بارك توش, توش زيان يبو،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 بو إصلاحه نقرأون، قرأون أو خلق إصفا دبكات. خويا عندهم بالخلق إصفا دبكات تيجي أولي لأن أخويا مبلغون. خويا عز وجل فرمني في كل مبلاغ. أما نجبراستي بجوانين قيامها صان أو الدعوة بجان أو إيش نصيحة عندكم؟ من دكان أخويا؟ وقى نوح عليه السلام وكل سورتي أعرف هذه شاسدوه وأنصح لكم ولكن لا تحبون الناصحين من نصيحته عندكم؟ وأنصح لكم نصيحته عندكم. <متحدث> أمججاري تندكم برو تساكورن دوركم دول خلافة. وده باري هود عليه السلام بقوم كيف يرمون؟ وأنا لكم ناصح أمين. أمين بوجوا لنا غيرني وا. بناين إسفاد بكن من بوئوا أمججاريجي أمينم. نصيحتا عندكم خير بوط عن أوي. أوي تساكبر بشان تندم للخلاوة دورها نخموه. والله أمين بس القصة كأنم. خم أذلبتي ألين. بو جنا غيري اوليبي غمران خدا واتنا نصيحت وظيفه بغمران بو صلاه وسلام اخوان السربيه اوكسي هصي بنصحت اه مش جري خرجي بكاد لا شاكه تشجيعي بكات بس خوشي لي بكاد بانك خرجيو بكا شاكه ري الدنيا جسنا كويت واد تو ابيني مسلماني خليك ريفرشنا اما زور مهمى اي ماري بكريت ماريو فلوشيت افريد بخوازيت افريد بدا بشو اللي ركته رئيس ديالايا الرئيس جواند لايا لدوله الموضوع كان قذاريد ما دام بلاي خوت يا زانيد خووك كش كمعاملك رقم عثمانه بس لواني او, أو ايمانني بها مش جببريد يا ان اجنا زاني بحق مكان يا ان او ام ديوي لاوبيونيا تشار زي اللي هي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 تو قري فيها مصمانك فيحجسك امك يا وني اقدر بها نصيحتي امكان ريم شامدا او نصيحتها بمصمانان اما قري لهي يا شارزانه بويد قسمك قبلي لا يقني او لا نصيحتي بك با ما في يقولوا في رابضة فالمئة عن أبي رقيتة تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة أبصر حبة فالمئة في غماركها صلى الله عليه وسلم دين نصيحته دين الإسلام بريتله نصيحة أعين الإسلام بريتله نصيحة شوكي خير الخير ببنتك أو الشر بدورته خاتوه أو نصيحته قلنا لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالممن بوشين نصيحه اي رسول خدعه قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم رواه مسلم ام نصيحتك نصيحتك كاسلام بوخها نصيحتك بلامبر كتاب اخوها بلامبر كي اغنبر اخوها صلى الله عليه وسلم بلامبر كي شوي مسلمان بلامبر عمي مسلمان أنتم لهوا لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعمديهم دوس شرح كراوه كلمه كلمه شرح كراوه إما او شرحك كراوه ابن قيم زي ذكر شاء الله لي بخير خينوا فرموا لله بك فرمي بخواه. بخواه. نصيحه باخوه فرمي بخوه شو النصيحه باخوه دين نصيحته نصيحه اكبر امر اخوات شايب او معناه كتي عقيدي باش بخوي يقولها بيه حستي ظنت بيه بيه او شرح كدي. شرح يدي ابن قيم الفرمان نصيحة لله واتى انسان ده اتباعي فرمان كان إخويا جورابيت دين نصيحتك كده دين هاد بنصيحت بوتو نصيحته أمر جهلكها شو إنك وتي فرمان كان إخويا جورابيت أو إيك إخويا جورا فرضي كده أنجامي بده أو إيك إخويا جورا حرام كده دورك رو لي نصيحته دين نصيحته يقدر عقيدة باق ببرام إخوآه حسن ظن إخوآه بيه بتناهي بريستا، فرمان كان يجيبه جيكا، بوهات أو بيبلي الإسلام، ونصيحته بوكتبي خوا يقول بهربان، وها تا دين النصيحتي تو كا خوشاويتي تواو التهبيب بوكتبي خوا، كقرآن أو فرزل بقوله، ككلام خوا سبحانه وتعالى، فرمان كان يجيبه جيكا، أو كحلالة أو بقوله، أو كحلام فريبدا، للأس تي خوا دناوي تدابور بكا، جوان ليكتبه كا بزلاش يفتح بري ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان او هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل من وتنصيحة الأكاد اللي قال فيها شوي مصممان شاق بيت شون اللي قالين شاق بنت طاعاتي عمكي أجمل مصمماً جولاي عمكي اللي قالين شاق بيت اللي قالين كو بيعتي عم بديتيه خروجنا كي شكا ندشها النجري لسبب مرقسان فينا كي سكاياتي في نكي كي بخرشيبلي نقدورين كو بنوا صبر بقي لأسيز ظلم استمكيناً بالكو خير رب العالمين ففي هذا الصابر لأقلم ذات أولاً بريتيلة دين نصيحاتك لأولاتي أمور ساق بيت في الشواء المسلمان معروف لتاك كردن لكاتي بديت. لقل المسلمان, جيشي المسلمان, بارش المسلمان البيضي المسلمان المسلمان ني توا المسلمان أم أمور قوموا على ورائف المسلمين. ما يعتبروا عن دين نصيحتك من خBraves όل ن buenas حفوالي يعني بد وتعالى من الاضافة anyway. ما قلقنا بإبادة اللهًا تكلمونما يمكنكم بإبادة ما هناك شربINS وغـجيع Nice. لا يookyب difícil لم تأ beliefs للعملة من داس خديجة الباري مصمماً نصيحتها بكل تور يام مش عملي، آه ما نصيحة الدين أو هاد دواء، تخو هركو ملجأ أو بتوجز رذبن، هرب خو نصوص الشرع، أجا كسر خير الدين بس بإنصاف خو النبي المصممن، همو خير الشاكيبو مصمماً قص زي بقر الرحمة بوحيواناتش الرحمة بوكافرانش كلاه قري عادل بيتو بمعاملة حسن لقري إيش كيد، بدوين لقري إيش اسلام افرم عادل به، او يشكي في الريدوازي بينام او من دالو يتيم من دالو بيوجنو بيرجنو اختيارو بشكل واصل بينه، دار مسوتين ودار مبرخالومه مسوتينو بيرفر مكروا كاول كريمكا او برامر استا ول سنغر قتال او بكا تشكي في الريد الراكي بينه لكادي غزا او برنا راحدي اسلام اميك بعدالت هذا كافرخ ويندسن سندها ك خلكاني بباوربن أول بكران من غير مستشيق من غيري أوان من كتابة النسيوة توى لسرق عظماء الدنيا، فيا وناو داركاني الدنيا عقلكاني الدنيا زيركاني الدنيا يكمل كسبي غماري خير النسيوة صلى الله عليه وسلم. لو كسرنا كعادل لناو الدنيا لناو كونا كعادل بنا يكمل كسبي غماري النسيوة صلى الله عليه وسلم. إن جعمر النسيوة توى. إن صاف هنا بخوانه توى. أوان أنا فيا وكملق بوا. فيا وكذانة لو سرد ما تندز زيرك بوا. بس يشترى إيمان هنا وا. او انك كمنصف تيدي اخ او وسري اسلاما يكسر اسلام ابن ترى مديني اخويا ديني الله سبحانه وتعالى يهين بشردني إن ك انسان اس كات لكن اخي فرمدا لمختصر ما مسافر ميه لا ذكر عبد الله رضي الله اخويا يقول لي لا فرمي بيعت بدايى بيغمر اخوا الصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم متفق عليه. ده فرمين بيعدم دابك يا غمر خواص صلى الله عليه وسلم سرقوا يمكن يرجعان ببر دمكم. أما حقي خوايا فقط. وإيتاء الزكاة بدم. أما حقي خواي حقي بندخل إشي. ونصيحة بهم مصما أن بدم. أما حقي إنسان فقط. لي ما نسكت. إقامة الصلاة ما في خوايا. بيعتم دابة في غماري خوايا سروري كبر دوا من نجبكم أما خاص ما في خوايا وعتم ما في خوبة تواذي ادابكم دويا شهيد بان وإيتاء الزكاة بيعتم دابي كأجر ما لنبوز بدم وعدم دوا أماش ما في خوايتي وما في بندكانتي هي. ما في خوايتي كحق وفرض لا ما في بندكانك أو فقيرها بجيب السخوي وبيعتي السيام والنصح لكل مسلم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 ریم بشم بدهی. دل صادی باید. چیت پی خوشه با خود ل خیر با آوانش ناخوشه با خود ل شر با آوانش وابی. دل پیان بسده و احترام گوره کم بگیری. به برای خودیم بزنید. ل کم و کره کانیا. ریم بشم بدهی. آمپریتی نصیحت هر پیا وابی. و اللهی ل حاصلی دل کیوته. ل بغض قین و جنگی پیسی دل کرب شان دی، ریب و آسان دکی. چاقنگو ایم؟ لانه خوشگاهی دل انسان لانه خوشگاهی دل پاک او انسان کدومی پاک او؟ ورد ورد اندام. مکان شباک بیتوه. داری به کسی که سرفراز و خواهد علّه فرمی؟ قاد افلح منتزکها. سرفراز؟ آو کسی که خوب پاک دو. یعنی قاد افلح منتزکها؟ آو کسی که خوب پاک دو. به نصیحتی چاق، به دل صوزی با خلاصی انسان نفسی پاک بیتوه کپاک اوی، لا وقت من الخواج قارن هيربان، كان يوسف دبر زين، وانا ما خوش بيه. يا عربي خواج يقولنا هما خوش بيه. لا خوش بيه. لا ما خوش بيه. ما قبل كيد. شاكب ما قبل كيد. خواي المتي ما مدير خراب دور ناشرين قبيح ما ناشرين خوش يزبيد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أمن يجيب المطر وإذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض